لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من بلل وكان الله سميعا عليما إنتبض خيرا أو تخفوه أو تعفو عنه سوء فإن الله كان فوا قديرا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 119. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا آمَنُوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 119. واتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غريضا